إن كفروا لولا أوزل عليه آية من ربه إنما أنتم ذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أمثا وما تغذ الأرحام وما تزداد وكل شيء عاده بمن قدر عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال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 موسیقی فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يُصِّلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَيُّ وَصَّلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الْمَالَ صَدَقَةً وَمِمَّا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 ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم حسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعيده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عيدهما ونتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يرو أن نأتي الأرض نانقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سري الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميع